يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي أهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في النار ثم بعد إخوة الكرام ما زلنا مع دلائل النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم ازداد المؤمن بها إيمانا ويصل قلبه إلى اليقين والاطمئنان ولكن ليطمئن قلبي ولا يسعى المخالف إلا أن ينصع لهذه الدلالات ويعلم أنه رسول من قبل ربه دل في علاه فيؤمنون به أو فيؤمن به ويدخل الجنة بهذا الإيمان تكلمنا الأسبوع الماضي على أن أو الأسبوع الماضي وقبل الماضي على أن الغيب كله لله دل في علاه ولا يطلع على غيب الغيوب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا من ارتضى الله من رسول فيؤلمه ببعض الغيوب تكون بلالات باهرات ومجزات خالدات نصداقاً أو تصديقاً لنبوته هو أو, أو غير من الأنبياء بأبي هو وأمه قلنا الأسبوع الماضي أننا سلم أخبره ببعض المغيبات التي حدثت في زمنه وفي حياته كان قد أغبر بها وبشر بها وأغبر أيضاً ببعض المغيبات التي ظهرت بعد مماته يا أبي هو وأمه وأغبر ببعض المغيبات ما زلنا ننتظر إياها بل نحن نعتقد اعتقاداً جازماً بأنها ستقع لا محالة من هذه المغيبات التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم ويأتلال على صدق نبوته بأبي هو وأمي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ابن مسعود عندما لقيه قال ابن مسعود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة من أدم فيها أربعون رجلا فقال إنكم مفتوحون وإنكم لمنصورون فمن أدرك ذلك الزمان منكم فليتق الله وليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وهنا فيها إشارة لطيفة جدا بختام هذا الحديث اولا بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتحة والنصرة سيكون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون فئا من الناس او يغزوا فئا من الناس فيقال فيكم من صاحب رسول الله فيقولون نعم فيفتح عليه ثم يغزوا في من الناس فيقال فيكم من صاحب من صاحب رسول الله فيقال نعم فيفتح عليه فهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد هذه البشارة امر باوامر لان نعائم الله دليل فعلاه لابد لها من شكر ولابد لها من ضوابط حتى يستجر المرض. نعاه ربي،, ربي عليه ويثبتها يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نعامه على عباده أنه سيفتح عليهم فاذا فتح عليهم فلا من تثبيت هذه النعاه بعد الشكر أن تستخدم النعمه فيما يرضي الله جل في علاه قال فلتامروا بالمعروف ولتنهوا عن المنكر لما؟ لأن هذه هي ضريبة هذه النعمة تعمل بها وتتعبد لله بها تأمر بالمعروفة تنعى المنكر تثبت هذا الخير الذي أتاك من قبل ربك ثم قال ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقاده من النار فيها دلالات واضحات بأن الناس يتكلم من قبل الوح وما, هو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي من وحي فمن جاء يبشر ومن جاء يتكلم بأمر من الغيوب من غير الوحي فقد ادعى كذبا وزوره وقد قال نسلم مخوفا إياه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا قد كان وحدث ونحن في زمننا هذا ننتظر البشارة التي بشر ديها النبي صلى الله عليه وسلم بدا الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوب للغرباء أيضا من البشرات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم او من الإخبارات بالمغيبات التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم دلال على صدقي أنه قال لأزوادي أيكن تنبح عليها كلاب الحوأب هذا الحديث في ضعف وإن كان بعض الرلماء أيضا صحح يقول لأزوادي النبي صلى الله عليه وسلم أيكن أو أياتكن ينبح عليها كلاب الحوأب منطقة من المناطق يسمع لها نباح الكلاب أو يسمع فيها نباح الكلاب فلما خرجت عائشة رضي الله عنه وأرضها أرادت الصلح بين المسلمين فلما خرجت عائشة مع الزبي ومع طلحة عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه يذهبون إلى علي بن أبي طالب وكانت المقصد الأسمى في ذلك أنها إذا خرجت يعرف الناس عظم مكانتها ويقدر الناس كلامها ويأخذون بها بأن تصلح بين فئتين عظمتين من المسلمين أهل مكة والمدينة مع أهل العراق الذين عليهم علي بن أبي طالب الذي كان أميراً للمونين خليفة على المسلمين آنذاك فلما خرجت باتوا دميعاً في في هذه المنطقة فسمعت الكلاب تنبح فكأنها اندهشت لسماع نباح الكلاب فسألت أي منطقة نحن أو في أي مكان نحن فق... فقيل له الحوأب فقالت ما أظنني إلا راجع لابد أن أرجع أضراجي ما أظنني إلا راجع لماذا؟ لأن المسلم أخبرها أخبر عموما أية وهذا كان السياق سياق تحذير من النبي السلام أية كن ينبح, ينبح عليها كلاب الحوأب فقالت في أي مكان نحن قالوا في كذا قالت ما أظنني إلا راجع فقالوا, فقالوا والله ما خرجت إلا للخير والناس يسمعون لك ويعلمون أنك ما أتيت إلا للخير والصلح قالت ما أظنني إلا رجع ما أظنني إلا رجع ثلاث مرات حتى قام الزبير وطلحة فأقنعها أن, أن تسير معهم المسير حتى تذهب العليم بن أبي طالب فبفض النزاع وكاد يكون ذلك لولا أن الذين لهم الأهواء أتبع كل هوى والذين أرادوا الانتفاع من هذه الحرب أشعلوا نار الحرب على حين غره وأوقعوا بين الأخيار فالغرض المقصود هذا من اخبار النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون إلا عن طريق الوح لأن الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علا ولما كانت تصدق أن رسوله وسلم وهي تصدق بذلك ما ينطق عن الهوى قالت ما أظنني إلا راجعة لما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ومن البشرات أيضا استعصت خيبر على المسلمين فلما استعصت خيبر على المسلمين قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فالبشارة الأولى كانت لعليه خاصة ثم البشارة عامة بعدما استعصت خيبر قال يفتح الله على يديه هذه بشارة من النسلم ولم تحدث حدثت في اليوم التالي بعدما استلم عليه الراية فقال, فقال النبي السلام يفتح الله على يديه إذن الفتح هذا ما كان لكن النسلم أخبر به وبشر به كما بشر أبا بكر عندما رأى جبريل قال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل مع الملائكة في غزوة فد وأتى بأمكنة مصارع القوم الغرض المقصود النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بغيب دلال على صدق نبوته يقول غدا استعصت عليكم خيبر خذوا مني ما ما لا أعلم إلا من قبل ربي غدا ستفتح خيبر ثم بيّن أيضا من الذي ستفتح عليه او على يديه خيبر وإلا فقد بات الصحابة يدكون أيوم يعطى هذه الراية ويصفك دم تحت هذه الراية لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يقول ما شأبت عنقي للإمارة في يوم ما إلا في هذا اليوم لما لما للفتح والفتح هذا يكون على اليهود البغض الشديد بين عمر وبين اليهود لماذا اشربت عنق علي ابن عمر أب... آه... المخطاب للامارة في هذا اليوم؟ مع انه يعلم ان الاصل في المسلم والمؤمن ان لا يطلب الامارة الا اذا آه... اصبحت فرض عين عليه كم؟ خمسة؟ لا ده كثير ما شاء الله كثير صياد سانت ليادي الفضيلة العظيمة ان نبصر امصرح يحبوه الله ورسوله واي فضيلة بعد يدي الفضيلة ان احبك الله جل في اولا وكان معك فمن عليك ان جبريل عليه السلام ينادي في السماء ان الله يحب فلانا كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا ناد في السماء ان يا جبريل اني أحبه فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحبه فلان فأحبه ثم يكتب له القبول في الأرض وأيضا أثبت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم له والمرء مع من أحبه فقال يحب الله ورسوله ثم الفضيلة الثانية هو أيضا وهذا عمل قلبي فالعمل القلب مخفي عن الناس فمعنى أن يخبر النمسلم عن عمل قلبي فلا لأن الغيب قد أعلمه الله به لأن أعمال القلوب لا يعلمها نمسلم ولا يعلمها إيش الدليل على أنه لا يعلمه؟ <تصفيق> أيمن، إيش الدليل؟ لا أنا أريد خاصة المسألة، ما تكتيريش بالأمور بس أسبرس، أنا قلت لا يعلم الخلوب، صح؟ هذا ليس بذكاة أنت, أنت قل لي الآية تقول قال الله جل في أولا ولو كنت أعلم الغيب لا استكسرته من الخير. وإيش أنا؟ الدليل أصل على علم الخلوب وغير الخلوب؟ أنا سؤالي عن إيش؟ إن إنسان أمي أعلمك بالقلبي، صح؟ استدبت أنت بإيش؟ وإن صح هذا؟ يصح من طالب علم عندما أسأل عن خاص يأتيني بعام يستدل به الحمد لله الحمد لله لأنك مش امرأة برضو لأن الزواج من طلبة العلم ح... لو كانت طلبة علم يعني ح... حتمره ما شد الآن الاش... أشقى شيء في طلبة العلم أنه عندما لا يعلم يجادل هذه مصيبة أخرى هذه مصيبة ولو وقفنا عندما وقف عنده ابن عمر لا فزة ابن عمر رضي عمر رضا سوء المسألة فأخذ على يديه هكذا فقال لا أعلم من؟ ده ابن عمر الأسل من؟ الصاحب الجليل الذي كان معظما أمام الصحابة فجاء التابعون أيضا فسألوه مرة ثانية فأخذ على يديه وقال لا أعلم ثم قال بالثالثة لا أعلم ثم قام فنزع يديه وقال الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وفق ابن عمر لأن, لأن يقول فيما لا يعلم لا أعلم طيب يعضت نعم أتي صح أو لا؟ هذا بقى الأصل سيجعتك طب تريس وانظر فيها أين الكمبيجي اسمعك عشان تلوح تجلس معه في الخلف هو في الخلف ها طب تعال تعال جنب تعال جنب عشان نشوفه تعال مكانك فاضي نفس القصة اللي تنزع بعض نفس الأمر ومتكلمنا و... عن ابن عمر ومارداش يسمع لكلام ابن عمر تعال بجانب صاحب ها قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس هذه ظاهرة واضحة جدا نص في النزاع قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس إذن هو لا يعلم ما في قلوب الناس صحيح ولا لا وهنا يخبر لنا عن علي بن أبي طالب وعما في قلب علي بن أبي طالب قال يحب الله ورسوله فأثبت له المحبة لله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عمل قلبي هذا أيضا من الغيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على يديه وقد كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه حتى أنه كان يشتكي عينه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنفت في عينه فكانت أفضل من الأولى فذعب ففتح الله على يديه عندما قتل مرحب وهو يقول أنا الذي سمتني أم حيدرة كليس غابات كريه المنظرة ثم بعد ذلك قتله وفتح الله على يديه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ببشارات كثيرة منها امام اعين الصحابة ان رجلا كان فتيا كان قويا كان شجاعا يقاتل ينافح عن رسول الله وعن راية لا إله إلا الله فأعجب به أهل الإسلام ونظروا فيه قال وقد ضرب بالسيف فقالوا نعم الرجل أو نعم الشهادة او هنيئا له الجنة لما أعمل بالسيف في قلوب أهل الكفر انتصارا لدين الله جل في أولاد فقال الله هو في النار هذا مخالف لإيش للمقدمات التي يرونها فهذه المسألة لا يمكن إلا أن تكون إما افتراءا وإما إخبار عن مغيم فهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل رفع وأشهر سيفه لنصر الدين اللاجل في علاه يذهب يقتل أهل الكفر يذفر على من آآ آآ آآ لم يمت من أهل الكفر قتال ويقتل فيهم قتالا شديدا فقال النبي هو في النار فكاد بعض المسلمين أن يفتح فجاء رجل فقال أنا أكفيكم إياه فذهب فتتبع الرجل فنظر إليه فوجده جرح جرحا شديدا فحسب أنه قد مات فنظر إليه وجلس يترقب عن كسب فوجد الرجل به جراحات ألمت به جراحات شديدة فعند الليل لم يحتمل هذه الجراحات فأخذ زبابة سيف وضعها بين صدري فأغمده في صدري فقتل نفسه فجاء الرجل فقال يا رسول الله الرجل الذي قلت أنه في النار إنه قد قتل نفسه فكبر النبي السلام وقال الله اكبر إني أشهد او أشهد أني رسول الله أو يحتاج النبي السلام أن يقول مثل هذا وما المغزم وما الفائدة ما نحن نعلم أنك رسول الله عمر بن الخطاب لما جاء الرجل يسأل عن أبي أين ابي قال أبوك في النار والثاني يقول أين أمك أين أخي عمر بن الخطاب على ربتيه وقال رضينا بالله ربه ابو الرسول رضينا بالله ربه ابو الرسول وكل الصحابة قد شاهدوا بانه الرسول صلى الله عليه وسلم فما المغزم الفائدة ان يكبر النمسلم عندما يخبره مع النمسلم قد اتى بهذا الخبر من وين من وح ولم يكبر لما هذا الفرح الشديد وهو يقول الله اكبر اشهد اني رسول الله لان الرجل قد جاء وقال يا رسول الله قد قتل نفسه ونمسلم يقول هو في النار فيها دلالة على ان قاتل النفس يستحق النار لكن نقول الرجل هذا بعينه في النار ولا نقول النسين او صاد او نون او اين قتل نفسه هو في النار لا لا نجزب بذلك نقول يستحق النار لانه ما زال في المشيئة والله اعلم بما قاله لكن هو عقابه النار جزاؤه انجوزي به لكن هذا الرجل الذي قال فيه نفسنا في النار هو في النار ولذلك كبر النبسلم وقال أشهد أني رسول الله ثم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ما الذي ما المغزن من أن ينبئ النبسلم الصحابة ويكبر أمامهم فرحا ويقول أشهد أني رسول الله أتراهم لا يشهدون بأنه رسول الله أجيبهم يشهدون بأنه ليس برسول الله يشهدون بأنه يا انا كما اقول لك شيء اليس تقول لي نعم توت جيد مم. يعني يشهدون طب ما المغزى ما الفائده قولي ما فرح فرحا شديدا بهذا اه تصديقا لله يفرح هذا الفرح الشديد صح هو يعلم ذلك جزما نعم لما فرح وقال الله أكبر أشهد أني رسول الله أولا إن هذا من دلائل أحسنت لأن هذا من دلائل النبوة كما قال الأخ الكريم تصديقا لما يخبر الله به ناش. لكن الإجابة أسد نعم تدليت صوتك على خلاص هي الاولى خلاص انت انتهيت كده انتهيت جزاك. جزاك الله خير ها الله الله حسنت ولا فض فوق وهذا ما أريد أن انوه عليه في الثانيه ده في اربع وجوه الواجه الثاني ويش محض التسليم لله وهذا هو الفائدة العظمى للتأخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم والرجل يقاتل يقاتل جاءه جبريل قال هو في النار يش اللي فعل المقدمات أمامه الظاهر أمامه أنه ليس من أهل النار فكيف النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو التسليم محض الرسالة فلما قال له جبريل هو في النار لم يتلك لم ويقول يا جبريل إنه يقاتل ذهب فأتى بها بالنقل السديد قال وهو في النار وهو بقلبه يصدق ذلك تسليما لله جل في علاه لكنه لا يعلم السبب والفرح الشديد الذي كان للمسلم انه عالم السبب وقد قلنا المخبر ليس كالمعاين او الخبر ليس كالمعاينه هنا مكافاه من الله نستنبط لها مكافاه من الله للعبد الذي يسلم باقدار الله الذي لا للعبد الذي يسلم لاوامر الله الذي للعبد الذي يسلم لحكم الله الذي لا في أما رايت عمر المخطط وهو يطوف بالحجر الاسود ويقبله ويقول والذي نفس بيده أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك هذا التسليم التام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح له اذان الدنيا باسرها وفتح له البلاد والعباد وعبد العباد رب العباد سبحانه وجل في اولاد انظر إلى محله التسليم وهنا فرح الرسول فرحا شديدا بمعلوميه السبب وهذه اشاره لنا حتى نسلم لاوامر الله التي اولاد وهذا الذي قاله الله صريحا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فيه فيه <تصفيق> ليست للنبيس لي <تصفيق> للصحابة فهو فرح من ذلك <تصفيق> يفرح ليش يفرح ويش اللي يفرحوا يعني بزياد إيمان المؤمن أنت بسألني أنا اللي بسألك <تصفيق> فرح ليش فرح ليش يفرح ليش يفرح للنادي وظيفته قل لي لأنه ما خلق وما بعث إلا لذلك وما أوتي به إلا ليزيد المؤمن إيمانا ويدخل, ويدخل الناس في دين الله أفواره طيب جيد سالك في مسألة مهم أيضا أبا معاذ حسن فضة فوق إيه ده؟, ده أنا شايف المجاسر رحمات بتنزل الآن. نحن نقع اليوم بصدد الأخ كما قال لنا مسألة من أهم المسائل حتى يعني هذا دين ندين الله به سأعيش له وأموت له نفرق بين العالم والداعي ونبين البون الشاسع بين العالم وبين الداعي وأيضا كيف أن الذي يقف أمام هذه المسائل كما سيقرأ أمامكم ما هو إلا العالم أو طالب العلم المطقن فقط لا الناقل ولا المثقف ولا المفكر كما سنبين هذا كلام من, من, من, من الجودة بمكان الراوي الحديث يقول يوشك أن يفتن أصحاب رسول الله السلام لماذا المقدمة أماهم ظاهرة الرجل ينصر دين الله جل في وهو ينصر دين الله جل في هو في النار فلما جاءت المشارة وقال يا رسول الله إنه قتل نفسه وسمع الصحابة ذلك إذن باب الفتنة قد صد لأن هؤلاء الذين نقول بادي الرأي ما زالوا بادي الرأي وليس فيهم اليقين الراسخ الذي كان عند صحابة رسول الله السلام الذين أسلموا قديما مع النبي صلى الله عليه وسلم ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لحسم داب الفتن هناك أيضا فائدة خمس أو رابع هذا هو حتى نضين المخبر ليس كالمعين كما بيان حسنت هو احسن هذا الذي يريد الآن وهذا فيها رد على المنافقين لأن جيوش المسلمين كان فيها ما فيها من المنافقين فلما تذبت هذه البراءة لما يذبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم في المغيبات دلالة واضحة للمنافقين الذين فيهم بعض الإيمان وكثير, من وكثير الغبش والدغل في قلوبهم ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه لعلهم يردون إلى دين الله جل في أولا إذن قوله السلام لا أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وبعدها يقول في رجل قاتل انه من اهل النار وهو يقاتل وينافع عن دين اللجل في قد ويقول هو في النار فيها دلالة على انه يخبر مغيب ثم بعد ذلك طعت قائدة عظيمة جدا ليسد باب الفتنة قال وان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أما رأيت الحجاج سمعت عن أظهر من الحجاج في تاريخ المسلمين لا وجعل الله النصر والفتحات على يديه الذهب يقول وله حسنات تغمر في بحر سيئات كثير لما تقرأ في سير علام النبلاء ترى وله بعض الزلات وعض السيئات تغمر في إيش في بحر الحسنات يعكس الوحيد الذي عكس له القول الذهبي قال وله حسنات تغفر أو قل تغمر تغمر في بحر سيئات ولذلك قال أن نتقرب إلى الله ببعد هذا الرجل فالله النبي السلام قال وينصر الله الدين بالرجل البر والفاجر لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أن تقاتل خلف كل بر وفاج وإن كان لابد أن تسمع وطيع الولي الأمر كائنا من كان وأن تنزل تحت رايته وأن تصلي خلفه وأيضا من البشرات والإخبارات بالمغيبات أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات يوم فقال فدع الناس فأتوا فصفهم صفا ثم أنبأهم بأن النجاشي قد مات رحمة الله عليه وردي الله عنه النجاشي صاحب الحبشة مالك الحبشة الذي دخل في دين الله جل في علا وكان صاحبا من صحابة رسول الله عليه وسلم لكن حديثيا يسمى يسمى ايش تابعي تابعي ايه باش مخدرم ده الصحيح مخدرم ايش بقى الفرق بين المخدرم والصاحب, وال وال وال والصاحب الفرق بين المخادرة والصاحب صاحب الورديان بتاع الورديات أنت يا أونية طلب العلم لا يا صاح التسكع أو التقطع في الطلب ما يفيد قط وزيك سأنا أتد بنقلات كان المحروض ما مع... أمان قلس عن قيلها حرفية والرجل يعني العالم يقول وصهروا ليلة لا يوازي صهر الليالي صهروا ليلة لا, ي... لا يفيدوا في العلم ظهر الليالي ما اتتابع والذي يفيد في القلب ان اردت حقا علما وان اردت حقا اتقانا لا تنقطع عن العلم وان كنت على سرير الموت لا تنقطع عن العلم ولذلك كان الامام ابو زرعه على فراش الموت لا يترك العلم هم يعودونه وايش ويدارسونه لا ليست اعاده مريض فقط يتحدثون بحديث ويقول حديث ليس على هذه الهي فلان عن فلان ضبط لهم الحديث عن فلان عن فلان ان الرسول قال من كان آخر كلامه أو من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة ومات بعدها يتدارسون ما يتركون من أدام الطرق ولج ولا تقول لأمر بن الخطاب والأنصري والمهاجرين هذا كلام ك... يعني تلبيس تلبيس من إبليس على الإخوة هات أريد لا أنت أنا أتكلم مع المتقطع أشوف برضو أبى إلا أن ينافع عنك خلاص أحل عليه فنوافع أحل عليه طيب طب جاء ليس كل مخادرة من صحابي وكل صحابي مخادرة شو أول ده فقه برضو نفس المسألة فقه نوازل وأنا اتبع على ترجع هذا الرجل والتاني هذا يعني محن لله ونالله ماشي هل تبقى لجنبه ها. الذي لقي نمسلم ومات على الإيمان أحسن والمخضرم عاش عاصر الجاهلية وعاصر الإسلام أو, أو عاصر نمسلم ولكن لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النجا شيء من هؤلاء وانظر نمسلم بيّن أنه أخل لهم أنه أخل لهم فقام نمسلم وقال مات صاحب لكم ثم صف الناس صفه ثم صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه أيضا من دلالات نبوة الناس في اليوم وفي الساعة في الوقت انا انا انا موته قال للسلام مات النجاشي ثم صف الناس صفا ثم صلى على النجاشي دلال على صدف نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه صف على على إخبارات من النبي صلى الله عليه وسلم تثبت لنا أنه كان ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كشف الله له استار الغيب ينظر إلى غزوة بعد ما أمر عليهم أولا زيد ثم بعد ذلك إن لم يكن إذا قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعد الله ابن رواح وإن سلم يخطب الناس ودموع تنزل والناس يستغربون والصحاب ينظرون إلى ما ينظر إن يسلم يقول استلم الرايا زيد فقتل وهو في الجنة واستلم الرايا جعفر فقتل أو, او فصل إن سلم تفصيلا أقوى من ذلك قال قتعت يده اليمنى ثم قتعت يده اليسرى بعدما حمل الرايا بها ثم احتضرها فشق نسفين قال فد وأبدله الله بيديه جناحين وسمي جعفر الطيار ثم قال واستلم الراية عبد الله بن روح ثم قتل عبد الله بن روح قال ودخل الجنة معطردا لأنه كان يعاود نفسه النزول وهي النزول إلى القصة المشهور ثم قال انسلم ثم استلم الراية سيف من سيوف الله سلها الله على الأداء قال سيف من سيوف الله جعل الله النصر على يديه فهذه إخبار اخبارات بمغيبات تزبط للناس ان ان النبي صلى لما ينطق عن الهوى دليل من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القصه المشهوره عن النبي صلى الله عليه وسلم التي بيناها الاسبوع الماضي قصه ابي بن خلف وعمير عندما تعاقدا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكفيها يكفي اولاده يكفيه الدين ويكفي اولاده يعني يعول اولاده ويكفيه الدين وما أحد سمع هذا الكلام إلا الأول والثاني وذهب إلى النسلم يعني يتحايل على الصحابة يقول جئت لأبد الأسير فلما نظر إليه وسلم قال ماذا أسر لك أبي فلما سمع ذلك قال والله ما علم ذلك إلا أنا وهو أشهد أن أو صفوان صفوان أو أبي صفوان الوهم مني يمكن صفوان فقال النسلم ماذا قال لك أو أصر لك صفا فقال, فقال الرجل والله ما أحد يعلم ذلك إلا انا وهو أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه دلالة وضحة جدا على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال ستهب عليكم ريح شديدة الليلة وهذه ما كانوا في, في أمان وأمن وجو بارد وطير فقال الله من سلم في هذه الأونات ستهب عليكم ريح شديدة الليلة فلا يقومن أحد و و ومن, ما ومن كان معه بعيف فليعقله أو ليشد وثاقه فقام رجل وخالف رسول الله الآخرون علموا أنه لا يخبر إلا عن وحد والآخر لما قام أخذته الريح وتردى على جبل وأروع من ذلك في غزو المد لتعلم أن الصحابة علموا أنهم سلم لا يخبر إلا بخبر السماء عندما نزل منزلا ماذا قال له الصاحب يعاوده قال يا رسول الله هذا منزل أنزلكه الله فإن كان لأنه يعلم أنه السلام لا يتحرك إلا هو وح على أنه استقر في قلوب الصحابة أنه السلام لا يخبر بشيء إلا أن يكون وحيا حتى تأتي القديمة بغير ذلك والتأبير ظاهر على ذلك في تأبير النخل ولذلك السلام بيان لهم أنهم ما قال في تأبير النخل إلا بأمر الدنيا ولذلك قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم الغرض المقصود الصحيب قال لهم هذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ طلب الحرب والمكيدة فقال, فقال له الصاحب هذا ليس بمنزل ثم بيناه المنزل الذي ينزل فيه الغلط المقصود كل هذه تعتبر من الاخبارات بالغيب دلالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم والأسبوع الخادم إن شاء الله نكمل هذه الدلالات تسليم الحجر والشجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم الشات المسمومة بين الناس لرسول الله سلم فتحذر منها وتقول انا شات مسمومة هذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم